واللهَّهُ عزيِيزٌ حَكم لَْلا كِتابَابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لََسَّكُمْ لََسَّكُم فيِي مَا أَخَذتُم عَذااب نعَظم فَكُلوا مَِّا غَلِمتُم حَلَلَ طَييبَك وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّه غَفُور رحيم.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 مَالَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىََّ يُه جِروا وَإِنِسْتَم صَرُوكُمْ فِيّين فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا إِلَّا, إلا عَ قَوْمٍِ بَيْنَكُمْ وَبَْنَهُم مِثَابُ واللَّهُ بِمَا تَععملَلُ وََبَصير